「なんでしょう?」 ن ز ل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا تخافوا ولا, تخاف ولا تحزنوا و أ ب ش ر و ا وهم في الحياه دي ولكم في ه ا م ا تشتهي ا ل ن ف س ك م ولكم في ه ا م ا تدعون 何 「そして」<音楽>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 WHAT you、mm -hmm. Yeah.、Uh -huh. you door. فاوفى الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار Thank、uh、you. -huh. ف إ ذ ا أ ن ز ل ن ا عليها ل م ا ء اهتدت و ر ب ت إ ن الذي أ ح ي ا ه 「私は」 やった لولا حفظت اياته Hmm. <laughs> Thank、yeah. you. وبذا دم من ستتني من عين يشرق بها المقر はい。<No. S 2> no. كتاب م غ ف و م يشهده المقرب الله اكبر أ ش ه د أ ن محمدا رسول ل ل ه أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله م و ا ل ن ل س ل ا ح